والله والله تمام مش معاك؟ نقول معانا ان شاء الله معانا اول تشخيص ان شاء الله هنبتدي بي ومعانا اليوم عشرين في, في المحاضرة. بالتفصيل مع اليوم الخميس اللي هو عشرين 20.. عشر آه.. ان شاء الله معايا يوم سبعة 27.. عشرين عشر هنخددو الـ Tiber بالتفصيل تمام هنتكلم نهاردة بسرعة كده عن التي بي كتستات ممكن نعملها في الفيلد او في اللاب علشان نشخص الحيوان او الانسان ده عنده Tiber Process ولا لا مبدئين كده احنا عندنا الـ Tiber Process وعندنا الـ Neumant Tiber Process فيه Mycobacterium boogers و Mycobacterium tuberculosis الكيس هسترقتها في, في المزارة طبعاً في الحالة اللرج اللي هي ال-old edges ليه في اللي هي ال-old هو واحد من diseases يعني ايه يعني ان الامراض اللي هي associated مع تقدم العمر مع الامراض المزمنه الامراض اللي بتبقى لما بيكون في الهيلث ستيتس بتقول بيبدا بيبقى فيه انهانسمنت للميكروب ده ان هو يتكاثر وبالتالي يطلع الافيدنس او السيمبتومز المهم هو السيبفلوس كابفانك بلوس لما موجود في الحالات اللي هي اولد ايجز طبعا بالنسبه للهيومن الهيومن سيبفلوس او التوباكروز في المان بيجي الكوست ايجنت بتاعه مايكوباكتيريا تمبلوس اما هناك في البوفاين مايكوباكتيريا بوفس طبعاً, بالنسبة طبعا الناس اللي هم في, في disposing factors كتيرا طبعا او يعني طبعاً طبعاً الناس اللي في انها كويسة طبعا في الكتل لما يكون برضو باد ventilation او المصبعه not well designed يعني مش متصممة كويس ان يكون فيها ventilation كويس فبالتالي ده بيكون الحيوانات اللي رضا ان هم يتصابوا اكتر لان انت عارف ان المايكو باكترين بروس هتطلع في الهواء هياخدها حيوان تاني لو في كونتكت مباشر جدا انما لو انت فاكر في الـ في الـ, الـ, الـ او فاكر في المواد اللي هو في كده لما كان يقولك لك بتعمل المزرعة او اعتقدوا مع يا جنين ده في الحاوسنج يقول لك تيل تو تيل صح؟ دايما نوافت الحيوان السمع في المزرعة تبقى ايه؟ تيل تو تيل مش هد هد ليه ليه ما ده في مكان ومستر يبقى هو استفاد لو هي حاطه صغيره بيعملها شويه طويل كده زي البنش ده يبقى حاجه بسيطه يبقى في ديزاين كويس تمام فده من الريسبوزنج فاكتورز او من الكيس يستوى اللي ممكن تو كولكت وانت نازل المصنع المهم بالنسبه بقى تحصل ايه ان طبعا في الشتاء بالذات الناس بتقعد على بالليل طبعا بتفرح بالبيل طبعا بيدخلوا في الشتاء جوه تلاقي القفيص صيف في, في الشارع كله في الشتاء تلاقي القفيص اللي كانوا قاعدين في الشارع ده كله بقى جوه في الثلاثة 3 متر اللي جوه دول صح شوف عادي كلهم بقى دول بقى هم, هم نفس الناس بقى هيدخلوا في اللي جوه ده طبعا في بقى طبعا لو واحد عنده تي في المكان ده 1000 دولار بس ليه هنا كله كده يعني طبعا غلط دي غلط حاجه الحاجه الناس اللي هي اللي اللي تمام الناس اللي هم كويس الناس اللي هم مخالطين بس هو أنت قصاد انت راجل عندك حيوانات في البيت الفلاح كل المهن دي مهنه صح انت فلاح انت مهنه انت دكتور بيطري من بدك مهنتك بتخليك تبقى قريب من الحيوان فبالتالي بتاخد الايه الديزيز اللي هو في الحيوان ده لان انت ما بتاخدش البريكشن صح وانت بتتعامل مع الحيوان بتاعك لو انت دكتور بيطري ما بتاخدش البريكشن صح انت تدخل مع الحيوان عادي كانه انت رايح تسلم عليه مش عارف ان هو مليان ماده والجزيئات مش ممكن تتملك او في الهواء اللي حوالين الحيوان كان قائمه او المايكرو كلايمت اللي حوالين الحيوان ده ما علينا من الكلام ده كله ده بالنسبه لي كاس ست ممكن ان احنا نبدا نتكلم عنها ده هو المره الجايه واتمنى يكون في موضوع كويس في المحاضره دي ان دي اهم المحافظات المستقبل الاولادي معايا ان شاء الله بعد كده ممكن نكمل إلى اللي هو الدياجنوستكس الدياجنوستكس طبعا بنعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن والبوست ديجن مشكله ال تي من البكتيريا اللي هي فاستياس فاستياس ميكرو اورجانزم انا كنت بشتغل عليه في البروتوكول بتاعي كان بيعمل شهور عشان يعني لكن تتخيل ثلاث شهور دلوقتي اللي هو لو جبت سامبل النهارده وعملتها على الطبق ثاني يوم او بعدها بيومين ثمانية ساعة ثمانية وربيل ساعة ممكن تكونوا على طبق البزارة ممكن من اول عشرين ساعة ممكن بعد عشرين ساعة انما تي بي كده عشان يطلع، اولوا كده عشان تقول ان هو مش اللي هو السفن فدق وممكن بعد اسبوع ده, ده ممكن في, في أولنا بقى عشان نقول ده تي بي, بي كما اوله شهرين او شعبين او 3 تسابيع لثلاث شهور يعني من التمالية اللي طبعا ده بالنسبه من لنا ب... أو من المعروفات بالنسبة للتشخيص مين اللي هستنت تقوم بثلاث تلع شهور عشان طول الح... ايه <تصفيق> الكلام ده مش لكن احنا كميسرش بنعمل الكلام كميسرش لكن ليه كبر أو حاجة أضايد مش عايز في دور تانية لازم نشتغلها علشان إن حط التشخيص الناكد اللي هو فايد دايت نوسي يعمل ليه بقى هو تاني بيجيب لك اللي اسمه سبيت ميديا الاسماء لو في نشطين جينس ميديا ونقول الكلام ده التفصيل المهم لو في جينس ميديا ميديا. قال لي لو انا حطيت عليها جلسهول بيبقى انهانسي منتل الايه للمايكرو باتيريان انما الجوفز لا يبقى الجوفز مش محتاج المايكرو الجوفز مش محتاج جلسهول على الميديا انما اللي محتاج دي اللقطة مهمة بتجيلة بشي. اللي محتاجه بيصرع النمو بتاعه او ده يعني حاجة بيحبها انت مثلا داخل البيت النهارده عاملين مثلا كشري لكن انت مش بتحب الكشري الفريق ليك جنب شويه سلطه انت بتحب السلطه خلاص انت افحت لكن في الاول انت مش مبسوط هو اه هو الميديا بتاعته كده لكن لو انت حطيت له جلسترول هو او جبت له واحده شطه حلوه كده هياكل كويس هو كده بالظبط انت جبت له واحده الشرطة الجميلة او الحاجه اللي في بالنسبه له هيبقى النمو بالنسبه للتيوبا كروس اسرع لكن البوبيز لا بوز مش بيحبها مش بيحب البريس لكن هي البيس بتاعنا اللي هو الفونشتاين جينسين ميديم هو ده البيدي اوف تشوز نيجي بعد كده على الكلام ده كله قلنا بياخد مدة طويلة طيب انا دلوقتي في مصر عاملين نشنج مغمر من ثمان ثمان معنول لنشنج مغمر ده ولا بيعمل تشخيص على مستوى الفيلب في الحيوان وفي الاجيما كمان في الحيوان بيعملوا تيبو كريم تسع شخصية لما كنت اشتغلت في الكلام ده. في 2010 كنت انا بننزل ونبني الكلام ده على الهدف جسكيل ونبني اعمل الكلام ده على الهدف جسكيل في المزارة الكبيرة لكن تريباً أنا في 2011 كنت امضلت الشغل العملي في الانيمال ورجعت على اليوم لان انا في الانفضل مشتوق لازم الانيماليز مع اليوماليز تعلم؟ في 2012 ما اشتغلت في اليومال زوارت انهم بعد الصحابة تريباً عملوا في البرنامج بتاعهم to include the small scale. الريزي أو السمول سكيل أنيمالس اللي هو إيه؟ اللي هو أنت بلد أغياف في كل بيت البيت تقديمًا أو في 50% من الناس في المدينة أو في البلد الصغراء الجميلة دي عندهم حيوانات في, في, في البيت في البيت نوبة فيها زي حيوانات 3 مدين لا أنا كنا مش أنسي دول طبعا دايما يمكن أن يكون بورا على فكره احنا هننزل نعمل السورفي بتاعنا كمان عليهم مش جاست بس على الارج سكيل او اللي هو في قصه او في اللي هو واحد مثلا من 500 حيوان او حيوان لا ده ده تمام على اجه والاماكن اللي في التانيه ومصح تمام انما ما ااا هو بيبي الإدارة المالتوية وبنتطلع الحملة, الحملة بتطلع وبنتاخد جواب ونطلع على المصرع دي تمام؟ يبدأ يعمل لكل الحيوانات او بتاخد شاشة من 200 حيوان او بتاخد حيوان النهار بعد كده 200 تنين وهكده مهم لو طيحة 500 مصرع بيحد البي بي دي الوال بفراير فوتين تفقدت تمام؟ في الكودة الريشا المكان ده وبياخد سنبه براد هقول لك بعد شوية ليه تمام؟ بس دي مش تبع بي, بي. ايه؟ هقول لك بعد حال دي وبعد ثلاث هينزل بقى في تاني بس مش معاه مواد او مواد اللي بقية يعني. تمام؟ هو النتيجة من الاختبار تمام؟ يجي بعد كالي شوف النتيجة هي اسهل بكاليبر كده يشوف لو هي مسلا من خمسة لعشرة مليمتل در او على حسب القياسات اللي موجودة لك دي بستر لو ارباح او خمسة بيقولك دي ده اوتور لو بطل ارباح بيقولك دي دي دي دي دي دي دي ده اتفراص تمام؟ فوق الخمسة لك ده بستر طب ده الديكيش اللي هي على يوم علي نفس الكلام في يومك برد نجيب ال بي بي دي ونقعده مش هيستني بقى في القوه ده ده في الفور او في الابر عشان نتكلم عن الجونسر مش فوق الاول ده يعني احنا بنعمل ناشر بين دي البي بي دي والفايف برتين متوصل وبيسيبوا احنا بنسيبوا اليوين الثالث عشان يحصل الاكشن مش معنى اليوين ليه هو ليه عشان هو بيعتمد على الهايبر اللي احنا عندنا اللي هي انت كنت عليك اللي هي الاي جي اي بص بقى التمرين بتاعي انت هو كان بتاع ايه حمد الله الشوشه مش موجود الاي جي اي تبع ايه IGE تبع ايه عليه اللي هي ريتلير هايبرسينستي اللي على اللي اسمها السلام هل محمد؟ دي محمد؟ كنا فينا محمد؟ لا اعرفش هاي فزي ما محمد قال تبع الاميونوغلوبينيس اللي هتبقى بعد كده حضور سي سيفتي والاليرجيك زي ما كل ده قال محمد أنا كمان الحته دي مهمة انه بيطلع الهيستاميل اللي هو بيبقى مسؤول عن الايه عن الاليرجيك نيجي في الفيزا بتاعي نفس الكلام يجيب الكاليبر ويقيس صح ففاكرين الكاليبر متخيلين شكله ايه اه اللي هو بيقوم كده لما تفتح بيكون هو معاك كادويش ومسطره اكيد اشتغلتوا في النت شويه في السنوك والحاجات دي عارفين انت بتقيس السلك قطره ازاي والحاجات دي اكيد الناس كتير شفت الكاليبر ده هو بالظبط زي زي بيطلع بقى النجا منت بتاعته فبييدي الانترابيكيشن كهيوم انا معنى ملاه هو بوستف مش ممكن يكون هو ثوب بوستف او فورس بوستف ثوب بوستف يعنى هو مصاب تعبان اي كلمة ولا صح طب هو فورس بوستف يعني يعني هو نجة لكن انت اسكت بطلعه بوستف صح ايه ايه الحاله اللي تخليه هو نيجاتيف في الصوره دي هو نيجاتيف لكن التست طلع موجب تحصل كان لسه احنا عملنا انت اللور اه بنحصل محمد جاي اتحصن من برا واخد فيكسين صح ليه هو مش مش مصاب هو واخد فيكسين لكن التست ملوش دعوه بقى مصاب ولا مش مصاب عشان كده في تسلل المهم بسبب البروسيلا وهتخضع في المواعيد يقول لك انا المميز بالنسبه لي حطوا في المواعيد بس المناسب المميز بالنسبه لي ان انا اعمل الدفرنسيشن ما بين الفكسيتد والايه والنفكتد وما بين الميسنت انفيكشن وما بين هو الكرونيك فطبعا هو الاي هي المسؤوله عن الميسنت موجودة انما الاي جي جي في الكرونيك فهو لك إيه طب ما انا قص واشوف هي هتاخدوا كلامنا بالتفصيل في المحاضره في نسبة يعني بتعمل تست عشان يفرق ما بين ان هو فكسيتد أو ده ممكن يكون فورس ايه فورس بوستيف خلصنا بوستيف الداوت فور هيجي تست خلاص النيجاتيف ممكن يكون شو نيجاتيف ممكن يكون فورس فورس صح يعني هو لكن هو فورس حالات ايه بقى اللي تبقى كده وتخليه بدل ما هو ايجابي التست يكذب ويقول لك ان هو سلبي هو التست بيكذب عنده مليون سوبريشن ايه عنده مينو سوبريشن مفيش تفاعل فاهم عليا ايه عنده مليون سوبريشن اسمك ايه innovation. محمد خالد محمد مش هقدر محمد هو مليون سوبريشن مش قادر يعمل ري اكشن هو ايجابي لكن مش قادر يعمل رياكشن فالتست ملوش ذنب استنى طب عامل ايه كيس دي نوت اوكتيف كونتركت ستارت دي نقول حصل فيها شو النقط ده جميل محمد. محمد. جميل اوكي محمد محمود جميله محمود ريسينت انفيكشن هو مصاب لكن لسه في الاول ما دخلش ما دخلش في اليرج ستيج احنا قلنا التست ده معتمد عليه يا محمد معتمد اللي على اليرجي انت لقيلها صح فهو لسه ما دخلش في اليرج ستيج الكلمة اللي هي تلخص تلك كلمات العرب اللي هم لسه ما دخلش او دين دول؟ دول دون. اللي مش بسديد. ايه? اول سيكشن سنتر ولا هو, هو ولا واحده في بنات كتير انا واحش قصاد ابشر ولا عاوز بتاعه انا مش عارف. انا مش عايز ادفع ما اعرفش انا ادفع اعرف خليك سيكشن بس اه تعال شوف رقم سجلك رقم شيء اي كلام ما فيش شغل عايز ما تنفعش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 انا في التشريح هو ايه الفيديو ده يا ابني لسه اللي يعني عشان بس على فكرة يعني دي حاجة بس كده عجبتني والله الفكرة يعني نبني احنا ما بس صح احنا كنا ممكن في يعني شباب في احنا فلوك اذا خافنا عادل انه ده مثلا مثلا يعني صح؟ احنا الاجال اللي بعد كده شايفهم عاملين حاجات مختلفة مع انتوا يعني انتوا عاملين فيديو ولا هم منزلين العميلي تصامع يعني بتختلف. الاجال اللي بعد كده يا حاجات ده يا حاجات ده. يجو مسلا الكلام شوف و الناس اتفاق. مجلبية ببت. حصل يعني. مجلبية. ده, ده, ده كل الدفع. المنز كله كلهم ممكن يعملون كده. كيف على <تصفيق> كل حاجة احنا عارسين ممكن يكون مخشوش أو سمور دوست بشيه واحد ممكن من دخله لكن هو ما أهتنهش ما عملش كاله ما عملهش واحد أنتي كيف نستهزمك بطبعك تجدهم؟ هو كيف ترى؟ هو على عيناتهم، تمام؟ هو كيف ترى؟ كده ما؟ تما عشان مشكلة؟ أنت عارف؟ بس أنت قبل سنتين شو أتيت؟ هذي هو كمان. هو كده هو مشهور. أنت قبل كمان هو بس لحمك ثمين، ها؟ مشهور. تمام. لا تقولوا لي عادي ما مش مشكلة. لك مئة في مئة للشامل مصفى كتن <تصفيق> قولينها كتن <كده. تصفيق> <تصفيق> اللهي ده بصير ما نشوفه مكان يوم يا جهان خيئة ها دهنا متفق بساعداء كده بديه هكيل هكيل هكيل حدش عدل عتل ديه هكيل اللي بديم عشنا في ما؟ لا <اله> أنا أنا حاجه بحاجه بره كل بره كل كل كل احمد كلام حواوشي طب عامل ايه ده كده يعني طب كده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص كل ما يقع ثاني كده خلصنا الحمد لله نجمع بقى الشغل كله نلخص بقى الكلام اللي هم الفورس اول حاجه بوزيشن بوزيشن الحاجه لا الباوزيتيف ماشي متفهمش ليه تمام في الحاجه الثالثه معنا اللي هو ايه اللي هو كنت مش مع اليو سوشن دي واحده والحاجه الثالثه اللي هو ريسنت او اسف الحاجه الثالثه اللي هو سمور دوس او ان مخشوش مغشوش تمام كده خلصنا الدايغنوستيك طبعا في ادوات اللي هي حديثه زي البي سي الموليكولار طبعا دي في خلال 14 ساعة بتكون انت عائد لما يكون ده موجود ولا مش موجود فطبعا شكرا الفرق ما بين الموليكولار وما بين اللي هو الاسوليشن في الرايشن كاية كونفينشن حتى ساجل تي بي التفصيل ان شاء الله معايا هنبدو الديزيز ده كامل وهنعرف كل حاجة خاصة صميد وحظة ان شاء الله نمع بروسيبرا هنبدأ لنوى عنها دلوقتي عنها دلوقتي كمان جهه بسيطه كده حتى تطلع الاسبوع الجاي في المقاطع نامل بوكسلوس من الافراد الخطيره جدا في, في مصر وطبعا النسبه بتاعتنا يوما ممكن ياخد العدوى سواء كان دوكيبيشنك او نادر دوكيبيشنك اللي هو بفضل حيوانات عنده لو بيشتغل طبيب بدري اساسي لو بيشتغل فلاح اساسي لو بيشتغل طالب زي يوتيوب اساسي لو بيشتغل اي وصفه مش مخاطر للحيوان ممكن يأخذ التيس الواحد يأخذ التيس صاوب كده التيس عارف لا مشكلة. عشان بدل عقد كده مين؟ عشان ممكن يدار <تصفيق> لا مفيش سياسه بدل العقد بدل العقد انما احنا كان ك عايز لو احنا فعلا كان على مشتريات كلها ممكن نعمل دزيس عشان صح نتكلم عن كان جبنه منتجات البان شفتنا لبن زي العادات والتقاليد بتاعت الشعب المصري او الشعوب اللي هي بتعتمد على الفيرمنتد بروسس يعني ايه الفيرمنت او اول تمام اللبن لسه عنده اعتقاد ان اللبن كده طالما لسه نازل اللبن لا يخلص اللي لسه نزل المصنع بتاعه فما تلاوز هنتلحق اشرب هو لسه ايه مش يا ما يعرفش ان هو شاستطاكش للهول اللي نزل حوالين التيت اللي تيت خلاص الافة الورجانزمة الموجودة داخلت في الليبن فما عادش ايه متاثر ايه متاثر ايه متاثر ايه متاثر معادش تاثر ايه متاثر ايه بتاعك البيكوز ايه بترسوه مليانة لو ديت دي فيها موسيقى فيها العلوانيشان فيها فيجن من دوكس ما في مش دي طيب راجل ده اللبن ده مش وهو لسه كده لك لا احنا نعمل منه جبنه وفيش عطور طبعا دي مش طبعا الجبنة لو مش مش ايه المعاملة الخرابية بتتعمل اللي دامن داخل فيها جست شوية ايه حد يعرف حد ايه في الجبنة لو مش بتعمل زي شافة ايه تتفسر ساني فاتفل ايه انت تقوم ده على يا ابني صوتك من بقول انت صح انت تاخد طاقه الفوق تعمل بيها ايه الناس تعرف ايه يا دكتور طاقه الفوق تعمل يا ماشي سخين لكن هل تريدون حقيقي؟ يعني ولا لا جاست هنا جاست ايه؟ لو بلاش لا سبيس كده <تصفيق> قديمة العاديه يبقى واجب ان احنا كلنا ناخد الايه ايد بلاش ده انت دكتور بيطري واقف في المزرعه او بتعالج حيوان عندك بوصيله كمان حاجه عند ناس في المزرعه ومش هين عليك تلبس جلافز او لبست جلافز مستعمل قديم يعني تحس انه مش جلافز يعني ممكن فيه اه فيدخل لك انت مش لابس حاجة وانت مش لابس كلافز حقيقي <stut Di ecranians> انت لابس كويس لكن وانت بتعمل اه فيه حصل ده عن طريق من جنك خلي بالنا يا جماعة من الكلام فدي اول حاجة ان نعمل isolation identification قبلها بنعمل ديركت ميكروسكوبيك ايدينتيشن بنجيب العينه وبنفحصها بنصبغها بصرهسمان أبصر زين نيتشنز ستين الموديفايد زين نيتشنز زي ستين دي بتعمل عندي ريدش كوب كوبر سلول هي كوب كاي هي ماسن لوي لما الاثنين مع بعض تبقى ايه كوب كوبر بتوفي بكتيريوريال تمام بتكون لونها هي فيش لانها محمره على خلفيه بلو تحت الميكروسكوب بالسرعه اللي هي موديفايد سن 16 صح محمد تمام نيجي بعد كده ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست الناس اللي هي في الالبانسان فتسمعت عن الميلك ريجست تست سمعتوا عن فيوشمانيال تيست سمعتوا عن كل التست دي على عنها تاني في التوعديه قال لي لا ده انا ممكن كمان اعمل كومبليمنت فانكشن تيست وده بيعتمد على الانتي شيت كومبليمنت وش يبقى لو الانتشن موجود يعني اسف لو العينه ايجابيه الانتي بودس موجوده يبقى هتمسك في الانتشن ومعاها الكومبليمنت لو مش هيوصل لايسيز للار بي سي يبقى العينه ايه ايجابيه طب لو العينه سلبيه لا يبقى الكومبليمنت مش هيمسك يبقى يبقى لي ليجوبول يبقى التاليسين للار في بي سيز هعمل لها ايه لايسيز يبقى العكس هنا هو الماتير بتاعتنا دايما متعودين ان في هيموليسيس يبقى بوزيتيف لا معقوله سي با نيجاتيف تبقى بوزيتيف كمان ممكن نعمل تيوب اجلوتيشن تيست او بليت اجلوتيشن تيست ازاي يعني نجيب السلايد على نقطه ميكس تشيك اجلوتيشن يا نجيب التيوب مللي على مللي ما نقطة على نقطة عشان بقى ملي على ملي. تمام وتشوف يبقى ما يبقى نيجاتيف نيجي على تست مهم بيعمله اللي هو الاستفهاوستست ده بيجيب الغينيميكس مين غينيميكس لازم ويعمل اي دي انوكليشن السمبل ويشوف والله لو فيها في مسله دي بيعمل ايه بيعمل اوكايتيس يبقى فيه عندي انفلميشن في التست كيلس و... الى جانب ان فيه سويد وفيه حاجه على السكين كومباتيتر بيرتينير او البينيم او المكان اللي هو حاطه تمام يبقى مش وركس بس لا ده انا معايا كمان على السكين في سكين رشن وفي انفلاميشن وفي اوزفيشن آل في اليوم نفس الكلام لو فيه سمبل من اليوم في سامبينيم كنت حاني في اللاب ده تعمل الاستراوستس على فكره الاستراوستس ده ممكن يجي في الشيت وهو بوست او بيستخدم في ثلاث تلت... ستات او في ثلاث تلت... ميكرو <ميكروباليس> organisms <بس> و الجانترز ودفترة موسيلة الكاندرس ودفترة تمام الأولى اللي بيكون فيها إيجابي مع كلتا الميكرو organisms اللي هي اللي هي مالي اللي هي ممكن نعمل ايزوليشن واديتيكيشن باي عندنا ده بيستخدم فور كلشرنج دو فشيله تمام بيجيب البروسيل اجرار 3% تمام ويجيب سامبل 5 مللتر لو هو جاي من البلاطه مثلا عشان منه ويجيب عليهم اشيل مين الجلوكوز سيرامفص ويعمل ميكس كويس يبقى جاب سامبل بلاد وحط عليها جلوكوز سيرامفص وعمل ميكس كويس وخد من الميكشر ده وايه اهم على الطوب او على ال... البوتل دي وميدي هنا اهي هو حط الايه السامبل على الميديا الياد تأتي في تمام ببطل اجارب مسلا اول بوسيلة اجارب اول اعليم هو عامل ايه بس لازم نهيئ لها في المئة هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل انكيوباشن الكونين سيطلع بيبقى ده ايجابي ما سيطلع بيبقى سلبي ممكن استخدم بيديات زي الألبين بمسيولة أجام مديام أو السيران تمام؟ لازم يبقى موجود وقت ما <تصفيق> انت تفسيري مهم جدا علشان المايكرو دائما اللي تحتاج علشان يبقى موجود في اللي فيه علشان اللي نعمل في اليوم اللي هو يجيب الأدريب ويخفف الصيام بتاع اليوم ويجيب الأ engine non أو ال standardized engine standardized يعني يعني ليش يعني كل على صح؟ خياسي خياسي ده بالبلدي ده اللي هو اللي تمام يبقى احنا قلنا كل لغات العدد ده فعلا تقدر دي في الله والله في زي ما عشان أقولك إحنا نشوف الحدث هذا زائد، اللي عنديش نعرف زائد كم؟ أو تبع الستاندرد ميجا، إنه هو قياسي كدا عنديش مفصل. وأنت جابي سيرهم ده في المعامل يجيبوا اليوم واحد اتنين واحد كذا. لحد وممكن واضح في ناس هنا تمام؟ ويشوف الاغلتونيشن ايتم فيه ان هو يطلع الفيزلت على هذا الاساس احنا عندنا هنا في كتاب على انها ممكن تكون لو خمسة الانبيب هو اعملهم مثلا كلهم طبعين بوستف يبقى ايجابي 100% هو بلسك الكراتة يعني كلاكة لو بص الانبيب عاملها يبقى 2 لو رجل الانبيب يبقى واحد لو حاجة يبقى كده سكشن نقوم بلوك من الموى خلص وان شاء الله في ممكن نعمل انتوا دائما التست اللي هو بروسيلين تست او البروسيلارجين تست بروسيلارجين تست او البروسيلين تست عامل زي في بروسيلين تست بتحن في الانغل او في الهيومان سكين تست اي سكين تست بيتمت على الاليرجي زي محمد في الأول اللي هي من جي تي بي نعم